เงินต่ําให้ไง่ลูกทุบให้หมดร้าน ق َ ج ع ل ي ه َ ق ر ا ف َ س ي ر و ا ف ي ا ل أ ر ض ف و و ا ك َ ي ف َ ك َ ن َ ا م ب َ ة م ك ذ ب ي ن إ ن ت ح ْ ل ِ ع َ ه م ف َ إ ِ ن ا ل ل ه َ ك َ ي ي ض ر إ ن ت َ ح ْ ل ع ل ي ه م ولكن أكثر الناس يعلمون ل ي ب ي ن لهم الذي ي خ ت ل ف و ن َّ ه و َ ي ع ل َ م َ ا ل ذ ي ن ك ف ر ُ و ا أ َ ن َ كانوا ك َ ذ ب ي ن إ ِ ن م َ ا ق َ و ْ ل ن َ ا ل ِ ش َ ي ء إ ذ ا อดนั้นจะกล่าวเล่าใหก็ الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح م ن الرحيم م ا ل ك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ا ه د ن ا الصراط المستقيم. ف َ ج َ ع َ ل ن َّ ه ُ م ْ لَهُمْ ف َ ا س َ أ ْ ل و ا ا م ح و ن ل ي ش ع ر أ و ي أ خ ذ ه م فِي ك َ ف ٍ ف م ا ه م ب م ج ز ٍ أ و ي أ خ ذ ه ع ل ى